مبحث في التدوين الرسمي للسنة النبوية على رأس المئة وبعد أن جاء الفتى المرواني الراشد المسدد الرباني شاور أهل العلم في تدوين سنة من قد جاءنا بالدين صلى وسلم عليه من ختم به جميع الرسل والوحي أتم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 وقال عنه ابن ابي الحديد في اول نظمه الفصيح فعر في وبعد فالعلم اذا لم ينضبط بالحفظ لم ينفع ومن مر غلط وهاك يا بني قولا سالفا يا ايها المضمن الصحائف ما قد رواه المصاحف احفظ وإلا كنت ريحا عاصفا ومودع العلم القراطي سيذم من دون ما حفظ لدى أهل الهمم لا خير في علم فتا لا يعبر به بني واديا أو يعمر به النوادي قاله الحكيم وهو كلام محكم قويم لذلك من حفظ المتونى حاز ويال الشرف الفنون كذلك من حفظ الأصولى فإنه قد ضمن الوصولى وكل من ضيعها قد حرما طيب الوصول فاجتهد كي تغنما واسعى بجد واجعل المحبرتك Odneikawa lija kulfu a